اللهم شافي مرضانا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الجمع جِيرِي مَنْ yeah I وإذا خلق Ah, ah, ah, One Wa anh وخسموا بالأبنى لذلكم اليوم الهوم أن ما ينتهي Ya yeah. yeah. Y- En mm -hmm. Oh. Mm -hmm. ni